117. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها 118. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 119. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها